غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 وإن كنا لمبتلين الراعي الإلكتروني حفيد البخاري